ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م لا للعلوم ا ت ريب في ا ل ي يؤمنون ن ب ا ل س ل ا ة و م ن و م ا ر ز ق ن ا ه ن يوم يقومون ب ا ل ا ي و يقومون ا ل ا ي و ي ق م ن بما انزل ا ل ي و و م ن بما أ ن ز ل ا ل يوم ي ق و م ب ا انزل ا و م ي ق ب ا ل الى يوم ي ق و ن ب ا ل الى يوم ي و م ن ب و ن ب ل الى و ل ئ ك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 ش ر ع ه م في آ ذ ا ن من ه م ا ل ص و ه ق ح ذ ر الموت و ا ل ل ه م ح ي ط ب ا ا ل ك ف ر ي يكاد ن ا ر ب ح ي ب ص ا ر ه م كلما أ ض ا ء ل ه م م ش و فيه و إ ذ ا أ ظ ل م عليهم ق ا م و ا ولو شركه ا ا ء ا بسمعهم وأبصارهم إن ل ل ه ع ل ى كل ش ي ء ق د ي ر ي ا أ ي ه ا الناس عبدوا ر ب ك م ا ل ذ ي خ ل ق ك م و ا ل ذ ي ن من ق ب ل ك م ل ع ل ك م تتقون الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشا والسماء بناء و أ ن ز ل وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أ ن د ا د ا و أ ن ت م تعلمون و إ ن ك ن ت ن ر شركه الهدى على ن ا فأتوا ب و ر ة من م ث ك ه و دعويه ا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي النار ح ا ر ة و ع د ف ن وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أن لهم, جنات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا, كلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل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 وعلم آ د م ا ل أ س م ا ء ك ل ه ا ثم عرضهم على ا ل م ل ا ئ ك ة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إن كأنت ا ل ع ل ي م ا ل ح ك ي م ق ا ل يا آدم أ ن ب ئ ه م ب أ س م م ا ئ ه ف ل م ا أ ن ب أ ه م ب أ س م ا ئ ه م ل ا ل أ ل م أقل ل ك م إ ن ي أعلم غيب ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ أ ر ض و ع ل م م ا ت ب د و ن وما ك ى اذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوه الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آ د م اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه ش ج ر ة ف ت ك و ن ا من ا ل ظ ا ل ل م ي ن ف ز ه م ا ل شركه ي ط ا ن دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه إ ن ه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا ف إ م ا ي أ ت ي ن ك م مني هدى فمن تبع, هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين ك ف ر و ا و ك أولئك ذ ب بآتنا أصحاب و ا ا ن ل ع ه م ف ي ه ا خ ا ل د و ن ي ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي للعلوم ا الاسلاميه و إ ا ي ف ر و آ م ن و ا بما أ ن ز ل ت م ص د ق ا لما معكم ولا تكونوا أ و ل كافر به ولا ت ش ت غ و ا باياتي ثمنا قليلا و إ ي ا ي فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و أ ن ت م تعلمون واقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة واركعوا مع الراكعين ا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه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 وأني موسوعه ت النابلسي ا تجزي للعلوم ولا ولا منها ة و ا ي خ الاسلاميه ن ا ك آل فرعون ي م و ن س و ء ا ل ع ذ ا ب ب ي ذ ح و ن أ ب ن ا ك م و ي س ت ح ي و ن ن س ا ل ك م و ف ي ذ ل ا ب ل ا ء م ن ربكم ع ظ ي م ه ا س م ا ن الله الحسنى ا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 و إ ذ آ ت ي ن ا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فقتلوا إنكم باتخاذكم قال يا العجل ظلمتم إلى أنفسكم باريكم ف ق ت موسوعه ا أ ن ف ك ذلكم ك م ل خير ن د النابلسي ر ك م فتاب ع ي ك م إ ه هو ل ت و ا ا ر م وإذ للعلوم ت م موسى يا ن ن ؤ م ك حتى ن الاسلاميه ت م بعد م و ت ك م ل ع ل ك م ت ش ك ر و وظللنا ن ع ل ي ك م ا ل غ م م ا وأنزلنا ع ل ي ك م ا ل والسلوى كلوا م من ن ط ي ب ت م ا ا ر ز ق ن ك م و م ا ظ ل م ن ا ولكن كانوا أنفسهم ي ظ ل م و ن ويدقن م ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب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 واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ا ث ن ة ا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم ا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 قالا ت س ت ب د ل و ن الذي ه و أدنى ب ا ل ذ ي ي هو خ ن ا ب ل ك م ما س أ ل ت وغربت ع ل ي ه م ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ة و ب ا ء و ا بغضب م ي ه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 والصابين م ن آمن بالله و ا ل ي و م الآخر و ع م ل ص النابلسي للعلوم ا هم ميثاقكم يحزنون وإذ أخذنا ر الاسلاميه ما ا ل ل ع ك م ت ت ق و ثم ت و ل ي ت م من ب ع د ذلك ل ف و ل ا ف ض ل الله عليكم ورحمته عليكم ك ن ا ل خ ا س ر ي ن و ل ق د ع ل م ت م الاسلاميه ذ ي ن ع ت د و ا ا منكم في ل ب ت ف ق ن ل ه كونوا ا قردة خ س فجعلناها نكالا لما بين يديها وما, وما خلفها وموعظه ِ للمتقين واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا أ ت ت خ ذ ن ا ه ز ؤ ا قال أ ع و ذ بالله أ ن أ ك و ن من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إ ن ه يقول إ ن ن ا ب ق ر ة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤذي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 ب موسوعه النابلسي و ا وإذ للعلوم ه الاسلاميه و ت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 ولا ل ي ع موسوعه ن أن الله يعلم ما يعلم ي ر ن وما ي ل ن ن ن و و م م أميون ل النابلسي ي ع م و ل ك ت ا إ ا ا أ م وإنهم ل ا ل ع ل و ن ا ل ك ت ا ب بأيديهم ي ثم ق و ل و يقولون ن ثم ه ذ ا م ن عند ا ل ل ه ا ش ت وقالوا ا به ثمنا ل ل ي ف و ي لهم أيديهم مما كتبت و ي ل لهم م م يكسبون و ق ا لن و ا ل تمسنا النار إ ل ا أ ي ا م ا م ع د و د ة قل أ ت خ ذ ت م عند الله عهدا فلن يخلف الله ع ه د ا أ م تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئاته فاولئك, فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات اولئك أ و ل الجنة ئ ك أصحاب ه م ف ي ه ا خ ا ل د و ن وإذ ا ميثاق ب إ س ر ا ئ ي ل ل ا ت ع ب د و ن إ ل ا الله و ب الاسلاميه و ل د ي ن إ ح ا ا ن وذي ق ر ب ى و اسماء ا الله ا ل ح س ن الزكاة ثم توليتم إ ل ا قليلا منكم و أ ن ت م معرضون و إ ذ اخذنا ميثاقكم لا ت س ف ك و ن دماءكم ولا, ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم أ ق ر ر ت م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 وان ياتوكم اسارات فادوهم وهو محرم عليكم إ خ ر ا ج ه م افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إ ل ا خزي في الحياه الدنيا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 و ل م ا جاءهم كتاب من ع ن ا ل ل ه مصدق ل ا معهم و ك ا ن و ا من ق ب ل ي س ت ت ف ح و ن ع ل ى ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ف ل م ا جاءهم ما عرفوا كفروا به ف ل ع ن ة ا ل ل ه على ا ل ك ا ف ر ي ن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 موسوعه ؤ م ن ن ي النابلسي للعلوم د أ ن ت ظ ا ل م و وإذ ن ن ذ أ خ ا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ورفعنا ا ل ط و و خ ذ ا م ا ت ي ن ا ك م بقوة ه و ا س موسوعه ع ا قالوا م ع ن ا ص ي ن النابلسي ك ف ر ه م ق ب ئ ما أ م م إيمانكم إن كنتم مؤمنين ر ك به إن ق للعلوم إن ك ا ا ل د ا ر ا ل آ خ ر ة عند ا ل ل خالصة ه م ن دون ن ا ل ي ه ف ش ر ك و الهدى ا ش ن ك ن ت م ص ا دعويه ق ي ل ت م ن و غير ا ب م قدمت ا ح ي د ي ه م ذ ا ل ل ل ه ع ي مضمون ب ا ا ل ظ ي ن اجتماعي د ن أحرص ل ن ا س ل ى ح ا و م و ي و د أ ح د ه م ل و يعمر ألف س ن ة و م ا هو ب م ز ز ح ح ه من ا ل ع ذ ا ب أن ي ع م ر و ا ل ل ه بصير ب م ا ي م ر قل من كان عدوا لجبريل ف إ ن ه نزله على قلبك, على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى و بشرى للمؤمنين من كان عدوا لله و ملائكته ورسله و جبريل و ميكائيل الله فإن الله موسوعه النابلسي ك يكفر للعلوم َََ ا ب ََُ ل ا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ س ل أَكْفَرُهُمْ ا ي ُْ م ِ ن ُ ي َ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 وما يعلمان من أ ح د حتى يقولا انما نحن ف ت ن ة فلا تكفر فيتعلمون, ما يفرقون, به فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار ي ن إلا بإذن الله ولقد ي ت ع م ما يضرهم ولا ينفعهم و ولا و ن ل علموا لمن اشتراه ما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق ه ولبس ما شروا به أ ن ف س ه م لو كانوا يعلمون ولو أ ن ه م آ م ن و ا واتقوا ل موسوعه ث ب ة ن النابلسي لو ي ا للعلوم آمنوا ا ر ن ا و و ق ا س ع و ا و ل ك ا ف ر ي ن عذاب س ل ي م ما ي و كفروا د الذين ولا موسوعه ش ر ك النابلسي يختص برحمته ي للعلوم م الاسلاميه أ موسوعه ا ل ن ا ل ل ه عَلَىٰ كُلِّ س ي ء قَدِيرٌ أ للعلوم م الاسلاميه مُلْكُ أ ر ض و م ل ك مِنْ مِنْ دُونِ و اللَّهِ ل ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد غض سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فارفعفوا واصفحوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه إ ن الله على كل شيء قدير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 م و ا ف ي ه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ه ه أن يذكر ي ف ا س ه وسعى, وسعى ف خ ر ا ا أولاد لا ي موسوعه ا ل د ن ي ا خزي و ل ه م ف ي ا ل آ خ ر ة ع ذ ا ب عظيم و ل ل المشرق ه و م ر الاسلاميه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 قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تادينا آ ي ة كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون لقوم أ ر س ل بالحق ا ك بشيرا و ن ذ ي ر ا و ل ا تسأل ع ن أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي ر و ل ترضى ع ن ا ل ي ه و د ولا النصارى حتى تتبع م ل قل ه هدى م إن ا ل ل ه هو ا ل ه د ى و ل ئ ن ا م ي ه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 يا بني إ س ر ر ا ا ئ ي ل ذ ك و ا ن ع م ت ي ا ل ت ي أ ن ع م ت ع ل ي ك م و أ ن ي ف ض للعلوم ت ك م ع ى ا ل ا م ي ن ا ت ق ا ل ا تجزي ن ف س عن نفس شيئا و ل ا يقبل ولا يقبل منها عدل ولا منها تنفعها, تنفعها شفاعه ولا هم ي ن ص ر و ن واذ ابتلاء دراهم ربه بكلمات ف أ ت م ه ن قال ل موسوعه النابلسي م ذريتي ا للعلوم ن ا ل ا س ل ا م مقام ي مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيت يدي طهر الطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آ م ن ا وارزق اهله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 و ل ن ا مناسكنا وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم ربنا و ب ع ث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ك ويزكيهم موسوعه م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و ي ز ك إنك ي ه م أنت ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م و م ن يرغب عم ا ل ت ي إ ر ا ه م إ ل ا م س ف ي ن ف س ه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 و ل موسوعه أ ل ن ا ك ا ن و ا ب ل س ي للعلوم و ن الاسلاميه أو نصارى تهتدون نصارى بل ملة ولا ت س أ ل و ن عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم قبلته التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي موسوعه إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م و ك ذ ل ك ج ع ل ك م أ ا ل و س ل ت ك و ن و ا ش ه د ا ء ا ل ل ن ا ل ر س و ل عليكم ي ش ه ن ى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 شركه الهدى شركه د ع و ج ه ك غ ي ل ن و ل ي ن ك قبلة ت ر ض ا ه ف و ل ي و ج ه ك شطر ا ل م س ج د ا ل ح ر ا م وحيثما ك ن ت م ف و ا ل ه ك م شركه وإن ا ل د ع و ت و ا ا ل ك ت ا ب ح ي ع ل م و ن ن أ ه الحق م ن ر ب ه م و ن ا الله غ ف ج ت م ا ي ع م ل و ن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 م ن ا ل ع ل م إنك إ ذ ا ل م ن ا ل ظ ا ل م ي ن ا ل ذ ي آتيناهم ن ل ك ت ا ب ي ع ر ف و ن ه ك م ا ك م ا يعرفون أ ب ن ا ء م وإن ف ر ي ه ا س م ا يكتبون ا ل ح ق وهم ي ع ل م و ن ا ل ح ق م ن ربك فلا تكون فلا ى م ن الممتلين و ل ك ل و ج ه ة هو ا ل ي ه ا ف ا س ت ب ا ل خ ي ر ا أينما ت ك و ن يأتي ب ك م ا ل ل ه ج م ي ع ا إن ا ل ل على ه كل ش ي ء ومن حيث خرجه ت فولي و ج ك شطر الحرام ربك المسجد وما الله للحق من وإنه ب غ فول ل ل عما ع م ت ن ومن و حيث خرجت ف ي وجهك شطر المسجد الحرام وليؤتم ح ي ث م كنتم ا ف و و وجواكم ا لألا شطره ك عليكم و ظلموا ن للناس الذين منهم إلا فلا حجة نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أ ر س ل ن ا فيكم رسولا منكم يتلو ي ل ع ك موسوعه آياته ي ت ل ي وي... ي ك م آ ا وي... ت ك م ا أ ر س ل ن ا فيكم ر ب ل ا منكم ي للعلوم ي ك م آياتنا ي ي ز ك ك ويعلمكم ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و ي ع ل م ك م م ت ك و س و ع ل م و ن ف ا ر و ن ي ل ذ ك ر و م و الاسلاميه ا الذين آ م ن و ا ا س ت ع ي ن و الله ب ا ص ب ر و ا ص ل ل ل ا ا ة إن مع ا ل ص ا ب ر ي ن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 م و ر ح م ة و أ و ل ئ ك ه م ا ل م ه ت د و ن إن ا ل ص ف ا و ا ل م ر و ة م ن ش ي ه حج شركه الهدى ي شركه دعويه غير ربحيه م إن ا ذات ي ي ن مضمون و ا ز ل ن ا من ن ا ل ب ي ج ت م ن ا ع د م ا من بعد ما بيناه للناس بالكتاب ا و ل ا ك فهو م ا ت و ا و ع ه النابلسي أ و للعلوم ن ة ا ل ه ا ل ل الاسلاميه ئ ك ة و ا ن ا ن خ ف ن م ن د و ن أندادا يحبونهم كحب الله ي ح ب و ن ه م كحب ا ل ل ل ه و ا ذ ي ن آ م ن و ا أشد ح ب ل ل ولو ل ه ترى ا ذ ي ن ظ ل م و ا إن ل ع ذ ا ا ب أن ل ق و ة أن ا ل ق و ة ل ل ه ج م ي ع ا و أ ه ان الله شديد العذاب اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ر أ و ا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما موسوعه ا ل ن ا ك ذ ل ك ي ي م ا ل ل ه أ ع م ا ل ه م ح س ر الاسلاميه ت ع ي ه م م و ا ا ا ن س كلوا م م ا في الله أ ر ض ح ا ل ح ولا ولا ت ت ب ع و ا خ ط و ا ت ا ل ش ي ط ا ن إنه إ مبين لكم عدو ا يأمركم ب ا ل س و و ء ا ل ف ح ش ا ء وأن و ت ق ل و ا ع ل ى الله م ا ل ا ت ع ل م و ا ق ي ل ل ه م ما لا وإذا قيل لهم اتبعوا أنظروا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 إلا د ع ا ء و ن د ا ء صم ب ك م ل م ي فهم ل ا ي ع ق ل و ن ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ك ل م ا ء الله ا ر ز ق ن ا طيبات ما ر ز ق ن ا ك م و الهدى ل شركه ت ع ب د و ن إنما ح ر م ع ل ي ك م ا ل م ي ت ة و ا ل د م و ل ح م الخنزير و م ا أهل به لغير الله ف م ن ا ع ا ي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 ان الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا, فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كتب َُِ عليكم ََُُْ الصيام َُِّ كما ََ كتب َُِ على ََ الذين ََِّ من ِ قبلكم َُِ لعلكم, لعلكم َََُّْ تتقون َََُّ أ َ ي َ ا م ً ا معدودات ٍَُ فمن ََ كان ََ منكم ُِ مريضا او َ على ََ سفر ٍََ ف َ ع ِ د َ ة ٌ م ِ ن أ َ ي َ ا م ٍ أ ُ خ ر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و أ ن تصوموا خير لكم وان ت ص و م خير لكم ان كنتم تعلمون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 ي ر موسوعه بكم النابلسي ي س ر يريد ك م ا ع ر للعلوم ت ك م د ة و ت ك ب ر الاسلاميه هداكم و ك ع ب عني فإني ق ر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 علم الله أ ن ك م كنتم تختانون أ ن ف س ك م فتاب عليكم و ع ف ى عنكم ف ا ل آ ن باشروهن و ب ت و ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض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 أ موسوعه ا ل أ ل قل ة هي م و ا ق ي ل ن ا س و ا ل ح ج و ل ي س ا للعلوم ب بأن ر تأتوا ا ت ن ه و ر الاسلاميه و ك ن ل ب ر اسماء الله واتقوا ا ل ك م ت ف ل ح و ن ى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 واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا أ ن ف ق و مما واعلموا رزقوا واتقوا الله أ الله مع المتقين مع ن و أ في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إ ل ى التهلكه واحسنوا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 ذ ل ك لمن لم يكن ه ح ا ض ر ا ل م س ج د ا ل ح ر ا واتقوا ا م ل ل ه و ا ع ل م و ا ا أن ل ل ه ش د ي د العقاب ا ل ح ج أشهر م ع ل و م ا ت فمن فرض فيهن الحج فلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد اتقوا ل واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح أ ن ت ب ت ه و فضلا من ربكم ف إ ذ ا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام و ا ذ ك ر و كما أ د ا ك م و إ ن كنتم من قبله لمن الضالين ثم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 و م ا الآخرة خلاق له في من و م م من ن ه ي ق و ل ر ب ن النابلسي آتنا ا في د ي حسنة ر ن آتنا ا ا في د ن ي ا ح ن ة و ف ا ل آ خ ر ة حسنة و ق ن ا عذاب ا ل ن ا ر أ و ل ئ ك ل ا م ن ص ي ب ه والله س ر ي ع ا ل ح س ا ب واذكروا ل ل ه ف ي أيام م ع د د و ا ت ت فمن ج ل في ي و م ي ن ف ل ا إثم ع ل ي ه ومن تأخر ف ل ا إ ث م ع ل ي ه لمن اتقى واتقوا الله و أ ع ل م و ا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله, الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ل ي ف س د بيا و ي ل ك ا ل ح ر و ا ل ن س و ا ل ل ه ل ا يحب ا ل ف س ا د واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فعزبه جهنم و ل د ي س المهاد ومن الناس من يعجبك قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا د خ ل و ا ف ي ا ل س ل م ك ا ف ة و ل ا ت ت ب ع و ا خ ط و ا ت ا ل ش ي ط الحسنى ن إنه ك م عدو مبين إ ن ه لكم ع ذ و مبين ف إ ن ز ل ل ت م من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا ان الله عزيز ح ك ي ر هل ينظرون إ ل ا أ ن ي أ ت ي ه م الله في ب ل ل من الغمام و ا ل ل م ش ر ك ة وقضي الهدى أ م ر و شركه دعويه ا ل أ م ر س غير ربحيه ذات مضمون من آية ب يبد نعمة اجتماعي ا ء ل ف موسوعه شديد النابلسي ع زين ن كفروا ا للعلوم ي ا ا ي س خ و ن ن ا ل ذ ي ن ن آ م و ا و ا ل ذ ي ن ا ت ق ق و و ا ف ه م ي ه اسماء الله يرزق ي من ش الحسنى ء ب غ ي ا ا ك الناس أ م ة و ا ح د ة ف ب ع ه ا ل ن ب ي ي ن م ب ش ر ي ن ومنذرين و أ ز ل م ع ه ا ل ك ت ا بالحق ب ل ح ي ك م بين الاسلاميه ن فيما ا خ ت فيه و اختلف ف إ ل ا الذين أوتوه م ن بعد م ا ء الله الحسنى فهذا الله الذين آ م ن و ا لما ل خ ت س و ا ف ي ه من ا ل ح ق ب إ ذ ن ه و ا ل ل ه يهدي من يشاء من م صراط إلى س ت ق ي م أم حسبتم أن ت د خ للعلوم ا ج الاسلاميه ي ق ب ل ك م و س ا ء و ا ل ض ر ا ء و ز ن ل و ا حتى ب ل ا ل ر س و ل و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا م ع ه متى نصر ا ل ل ل ه أ ا إن نصر ا ل ل ه ق ر ي ب ألا نصر ر الله ق ي موسوعه أ ل ن النابلسي ا ينفقون ق ما أ ف ق ت ل ل و ا ل ي و م الاسلاميه ن اسماء ل ب ي ل و ت ف ع ل الله الحسنى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 ولا يزالون و ل ا ي ن ق ت ك موسوعه حتى ي ر د ك دينكم م عن من ا ت ط ا ع ا ومن منكم يرتد ن ن د ي النابلسي ه للعلوم الاسلاميه ه م فيها ا خ ل د و ن إن الذين آ م ن و ا و ا ل ذ ي ن ج ر و ا وجادوا في س ب ي ل ا ل ل ه أ و ل ئ ك و ن ر ح م ة ا ل ل ه و ا ل ل ه غفور ر ح ي م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 ن س ا ك م حرف ف لكم ا ت و ا حرفكم أنا ش ئ س و ق د م و ا ل أ ن ف س ك م و ا ت ق و ا ا للعلوم ه و ا م ا أ ن ك م ل ا ق و وبشر ا ل م ؤ ي ن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 للذين يؤلون م ن ن س ا ئ ه تربص ر أ ب ع ة أ ش ه ر ا إ ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ط ل ا ق فإن ا ل ل ه س م ي ع عليم و ا ل م ط ل ق ا ت يتربصن أ ف س و ع ل ا ل ن ا و ل ا ي ح ل ل ه م أن يكتبن م ا خ ل ق ا ل ل ا م ي ه ي ؤ م ن ب الله و ا ل ي و وابعولتهم م الآخر أحق ب ر د ه ن في ذ ل ك إن أرادوا ه الهدى ل ن شركه د ع ل ي ه غير والله ربحيه ذات مضمون ا اجتماعي بإحسان ولا يحل ل ك موسوعه أن أ ت خ ذ ا مما آ ت ا إ ل ا أ ن ي خ ا ب أن ي ق ل ل ح د و م إ ل ا ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن فإن س ا ك م ا ف أو ت س ر ي ح ب إ ح س ا ن ولا َ يحل َُِّ لكم َُْ أ َ ن ت َ أ ْ خ ُ ذ ُ و ا مما َِّ ا ت ي ْ ت ُ م ُ ه ُ ن َّ شيئا ًَْ إ ِ ل َّ ا أ َ ن ي َ خافوا َ الا َ يقيم َُِ حدود َُُ الله َِّ ف َ إ ِ ن خفتم ُْ أ َ الا َ يقيم َُِ حدود َُُ الله َِّ فلا ََ جناح ََُ عليهما َََِْ فيما َِ افتدت ََْْ به ِِ تلك َ حدود ُُُ الله َِّ فلا ََ تعتدوها َََُْ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 أ ن يقيم ا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون و إ ذ ا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فامسكوهن بمعروف أ و سرحوهن بمعروف ولا ت ن س ك و ه ن برارا ع ه ا ل ذلك ن ا و ل س ي للعلوم واذكروا ه عليكم ا ل عليكم ا ت ا و ا ل ا م ي ه الله بكل شركه ي عليم ء النساء طلقتم فبلغن وإذا أ ن ف ل الهدى ن شركه ح ن ا دعويه ا غير و ربحيه من ذات مضمون اجتماعي ل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 أرادا فصالا موسوعه م النابلسي و ا د ل ا ل ع ل ي ك م إ ذ ا ل ا س ل م ا ت م ل ه و ا ع ل م و ا أن الله ب م ا ت ع م ل و ح س ن ر والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجا يتربصن ب أ ن ف س ه ن أ ر ب ع ة اشهر وعشرا ف إ ذ ا بلغنا جلهن فلا جناح عليكم فيما, فعل فيما فعلنا في أ ن ف س ه ن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 لا جناح عليكم إ ن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على ا ل م و س ي قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه, فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا, إلا ان ي ع ف و ن أ او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اقرب للتقوى وان تعفوا اقربوا للتقوى ولا تنسوا, الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه وسطى وقوموا واوموا لله قانتين شركه ر الهدى ل ك م شركه م ما ل دعويه و غير ربحيه ذات ن مضمون اجتماعي ر إخراجا فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما, فعل فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ي ل ل ع ك م ت ع ق ل و ن ألم ت س إلى ا ل ذ ي ن خ ر ج و ا من د ي ا ر ه وهم م للعلوم و ف الاسلاميه لهم أ ح ا م إن الناس الله فضل على الناس ولكن ل أكثر ا ن ا س لا ي ش ك ر و ن و ق ا ت ل و ا في س ب ي ل ا ل ل ه و ع ل م و ا أن ا ل ل ه س م ي ع ع ل ه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة والله يقبض و ي ب س ط و إ ل ي ه ترجع و الم تر إ ل ى الملايين بني اسرائيل من بعد موسى ا ب قالوا اذ قالوا لنبي ا ل ا ه م ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أ ن لا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد, وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما م ا و ت و ع ل ي ه م النابلسي ا ل قليلا م و ن ا للعلوم ه النبي فقد ث ك م ط ا ل ت ل ك ا ق ا ل و ا أنا يكون ل ه ا ل م ي ه قالوا أ ن ا يكون له الملك ونحن احق قالوا ا ن يكون له الملك ولم يؤتسع قالوا ا ن يكون له الملك علينا ونحن أ ح ق بالملك منه ولم يؤتسعه من المال قال إ ن الله ص ف ا ه عليكم وزاده دسقه في العلم والجسم م و ا ل ل ه النابلسي م ه م ل ل ع ل ك م ا ل ت ا ب و ت في س ك سكينة ي في ن ة م ن ربكم ب و ق ي ه موسوعه م ا ترك آل ى آ ل النابلسي م ذ للعلوم ك آ ي إن كنتم مؤمنين الاسلاميه م ف اسماء ج ن و ل إ الله مبتليكم الحسنى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إ ل الا إ من اغترف غرفه بيده فشربوا منه إ ل ا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آ م ن و ا معه قالوا, قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يضمون أنهم الله كم من فئه ق ل ي ل ة غلبت يده ك ث ي ر ة ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه وعلمه مما يشاء و ل و ل ا د ف ا ع الله الناس ب ع ه م ب ب ع ض ل ف س د ت ا ل أ ر ض ولكن الله له فضل على العالمين تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق و إ ن لك موسوعه ن ا ل م ل ي النابلسي للعلوم ض م من ا ل م ا ل ل ه بعضهم على بعض منهم من الله ورفع ر د ج ا ت و م ي ه اسماء ع ي ى بن ر الله ب الحسنى ت و و أ ي د ن ا ه ب ر و ح القدس ولو شاء الله م ق ت ت ل الذين من بعدهم من بعد, ما من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آ م ن ومنهم من كفر ولو شاء الله م ق ت ت ل و ا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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا, إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا موسوعه النابلسي م ا ر و ا م للعلوم ل ه س م ي يا الاسلاميه يخرجهم ا ل ل ن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 قال إ ب ر ا ه ي م ف إ ن الله ل ي أ ت ي بالشمس من المشرق فات بها من, من المغرب فبهت الذي كفر والله لا ي ه د ي ا ل قوم الظالمين أ و كالذي مر على قريه وهي خ ا و ي ة على عروشها قال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 قال أ ع ل م أ ن الله على كل شيء قدير وإذ الموتى أولم ولكن إبراهيم قال قال قال قلبي بلى ليطمئن رب أرني كيف تحيي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن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 موسوعه النابلسي للعلوم ن و ل ا س ل ه م ا ه م ي ه ا س م ع ر و م ا ف الله الحسنى م ن صدقة ي ت ب ع ه ا أذى و ا ل ل ه غ ن ي حليل ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا ت ب ل و ا ل و ا كالذي, كالذي ينفق م ا ل ا ا ا ل ن س و ل ا ي ؤ م ن بالله ا ل و ي و م الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب ف ص ا ب ه و ا ب ل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما ك س ب و ا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أ ن ف س ه م كمثل ج ن ة ب ر ب و ة اصابها واذل فاتت فآت أ ك ل ه ا ضعفين ف إ ن لم يصبها واذل فطل والله بما تعملون م ص ي ر ايود احدكم أ ن تكون له ج ن ة من نخيل و أ ع ن ا ب تجري, تجري من فحتها ا ل أ ن ه ا ر له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر, الكبر وله ذ ر ي ة ضعفاء فاصابها إعصار, اعصار فيه نار فاحترقت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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ر ك بالفحشاء و ا ل ل ه ي ع د ه ف النابلسي ل ل ع ع ل ي م يؤتي ا ل ح ك م من ة ي ش ا ء و م ن ي ؤ ه ا ل ح ك م ة فقد أوتي ي خ ر ا ك ث ي ر الله ومن ا الحسنى أ وما انفقتم من ن ف ق ة أ و نذرتم من نذر فإن الله, فان الله يعلمه وما للظالمين من أ ن ص ا ر إ ن تبدوا ل ص د ق ا ت ف ن ع م ا ه وان تخفوا وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ونكثر, ونكثر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا, من خيري وفى إليكم وما تنفقوا من خير يوف إليكم و اليكم تنفقوا ن ف م وما تنفقون إلا بتغاء وجه إلا خ ر ي ي وفى ل وانتم لا تظلمون للفقراء الذين أ ح س ر و ا في س ي ي ل الله س ت ط ع و ن ضربا في ي الأرض س ع ه م النابلسي تعرفهم م ا ل ل ع ل و ن ا ل ن ا س ل ح ا ف و م ا ت ف ه موسوعه خير فإن الله به عليم كتب عليك م ا ت ا من خير فإن خير الله به ل ي النابلسي ذ ي ينفقون و أ م ل ه م ا ل ل ا ل و م الاسلاميه م فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون إ ل ا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه م و ع د ه من ربه فانت ا فله ما سلف فله ما وامره إ ل ى الله ومن عاد فاولئك أ ص ح ا ب ا ل نار هم فيها خ ا ل د يمحق الله الربا ويربي ص د ق ا ت والله لا يحب كل ك ث ا ر أ ث ي م إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة لهم لهم ا ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آ م ن و ا ا ت ق و ا ا ل ل ه و و ا ما بقي م ن ا ل ر ب إن كنتم م ؤ ل س ي ل ف ع ل و ا فأذنوا بحرب م ن ا ل ل ه و ر س و ل ه وإن ت ب ت م فلكم ر ؤ و س أ م و ا ل ك م ل ا ت ظ ل م و و ن ل ا ت ظ ل م و ن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 ولا ي أ ب كاتب أ ن يكتب كما علمه الله ف ل ي ك ت ب و ل ي م ن ل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق س ف ي ا أ و ضعيفا أ و لا يستطيع أ ن يمل له فليملل, فليملل وليه بالعدل واستشهده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 لا تساموا ان تكتبوا صغيرا أ و كبيرا إ ل ى ج ل ه ذلكم اقسط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ د ن ى ان لا ترتابوا إ ل ا أ ن تكون تجاره ح ا ض ر ة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها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 إ ن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا ف إ ن أ م ن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله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 ي ح ا س ب و ع ه ا ل ل ل ه فيغفر فيغفر م ن ي ش ا ء ويعدم من ي ش ا ا ء و ل ل ه ع ل ى كل شيء قدير آ م ن ا ل ر س و ل ب م ا أنزل إليه م ن ربه ي ن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 لها م ا ك س ب ت و ع ل ه ا ما اكتسبت ربنا ل ا ت خ ذ ن ا ب ن س ي ن أخطأنا ربنا ا أو و للعلوم ا ت ح م الاسلاميه اسماء ل ن ل الله ا ل ح س ن به و ا ف عنا واغفر لنا وارحمنا أ ن ت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين